ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين Wahai! Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari mereka, maka apa yang kamu berikan kepadanya dari kuda dan kuda-kuda itu? Tetapi Allah mengutus rasul 124. فلله للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل 125. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو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 سِيمَ وَلَوْ كَانَ بِمَخْصَصًا وَمَن يُقَشُّ حَافِسِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَوْفِذْ لَنَا وَلْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ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 لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَداً وَإِنْ قُوَّتِ الْتُمْ لَا نُصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ولَإِنْ قُوَّتُنُ لَا يُنْصُرُنَّهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدِبَ أَرْثُمْمَ لَا يُنْصَرُونَ لَعَنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ